dini amma ba'da Allahummagfir lana wa li shaykhina wa li jami'il muslimina wa lis-sami'in qala qultum Allah taala babu ma jaa fi fadl al-imami syafii rahmallahu wa 'azimi manzilatihi wa husni asarih anna al-hasan bin Muhammad bin Subbah az-za'farani qala kan asqabul hadithi ruqudan حتى أي قضهم الشافعي رضي الله عنه وعن الخصين من علي الكرابيسي قال قدم علينا الشافعي رضي الله عنه ونحن سيران فما مرت علينا سنة إلا وكل واحد منها منا يحتاج يجالي سفيها سيران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هذا الباب معقود لبيان فضل الإمام الشافعي محمد الله وعظيم منزلته وحسن أثره وثمرته بين الناس الأثر الأول في هذا عن الحسن ابن محمد بن الصباح زعفراني وكان وكان أحد أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال كأن أصحاب الحديث وقودا حتى إيقظهم الشافعي ومعنى هذا الأثر أن أصحاب الحديث لم يكن عندهم الدراية التامة بمعاني وذلالات الحديث والاحتجاج به على الخصوم والمخالفين تسيما في باب الفقه حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله وبيّن لهم ذلك فكأنما استيقظوا من رقدتهم ومعنى الأثر الثاني قال الحميدي رحمه الله كنا أو قال الحسين كرابيسي قدم علينا الشافعي رحمه الله ونحن ثيران فما مرت علينا سنة إلا وكل واحد منا يحتاج أن يجالس فيها. يعني في فيران جمع فور بمعنى أننا كنا لا يلتفت إلينا ولا يجلس إلينا فلما قدم الإمام الشافعي استفدنا منه وانتفعنا بعلمه ليست إلا سنة واحدة حتى ظهرت ثماره وآثاره في طلابه فصار كل واحد منهم يحتاج أن يجلس إليه وتعقد له الحلقات فيستفيد منه طلاب أي أنه مستفاد من الإمام الشافعي في وقت يصير وصار كل واحد منهم يصلح أن يكون مدرسا يفهم حوله طلبة العلم. نعم. وعن الربيع بن سليمان ابن سليمان المرادي ابن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل تأخذ به يا أبا عبد الله فقال سبحان الله أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أأخذ به متى عربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أأخذ به فأن فأنا أشهدكم أن أقلي قد ذهب نعم هذا الأثر فيه أنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى متمسكم بالسنة آخذ بها حامل بمقتضاها حتى إن رجلا سمع الشافعي يروي حديثا فقال هل تعمل به فغضب الإمام الشافعي وقال رحمه الله تعالى سبحان الله أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به أي لا أعمل به متى عرفت إلى رسول الله حديثا ولم أخذ به أي لم أعمل به فما أشهدكم أن عقلي قد ذهب يعني أني مجنون فلأنه لا بد لمن عرف الحديث وصحته وصحة ذلالته وأنه ليس منسوخا مثلا ولا خصا ولا قيدة فعليه مبادرة بالعمل به نعم عن الربيع عبد سليمان قال سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خناف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت وهذا الأثر حج على المقلدة الذين يتعصبون لأقوال العلماء ومنهم مقلدة المذاهب ومن يأخذ بأقوال الأئمة دون تنحيص وربما ترك لأجلها الأحاديث فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعلم الناس أنهم إذا ويلوا شيء من كلام رسول الله على خلاف قوله فليدعوا قوله وليأخذوا بالسنة لأن الإمام الشافعي لم يحط بالسنة علما ولا جمع جميع العلوم بل هو شأنه كشأن غيره من العلماء يعلم ويدهل نعم قال أحمد بن حنبل ما رأيت أتبع للأثر من الشافعين وهذا مدح عظيم من الإمام أحمد الشافعي وأنه كان مكتبعا للآثار يعني أنه لا يقدم رأيه عليها وإنما يبحث عن الآثار الحديث ويعمل بمقتضاها نعم. وعن أبي غالب علي بن أحمد ابن الأزدي عن الإمام أحمد أنه سئل عن محمد بن إدريس الشافعي قال احمد لقد منن علينا به لقد كنا تعلمنا كلام القوم وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا الشافعي فلما سمعنا كلامه علمنا انه اعلم من غيره فقد جلسناه الايام والليالي فما راينا منه الا كل خير رضي الله قال ابو غالب فقال له رجل يا ابا عبد الله فان يحيى بن معين وابا عبيد لا Yangi di nisbahnya maa iyahe ila tasyiyu'f. Fakal Ahmad maa ara maa yaqulan. Wallahi maa raeina minhu illa khira. Walla sami'na illa khira. Tummakal Ahmad lman pohle. I'lamu rahimakum Allah Taala. Ann raja'la min ahli al-'ilm. Ida manahhum Allah shi'an min al-'ilm. Waharmahum qurna'ahu a'jkalah. Hasaduhu farmauhu bima leis fi. وبئسة الخصرة في أهل العلم هذا كلام عظيم أيضا في مدح الإمام الشافعي من إمام عظيم من أئمة السنة وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين فيه كيف أنهم انتفعوا به واستفادوا منه فيقول لقد من الله علينا به أي أن الشافعي بالنسبة لنا منة عظيمة من الله ونعمه. ثم قال لقد كنا تعلمنا كلام القوم يعني كلام الفقهاء وأهل الرأي الذين كانوا لهم تواجد كبير في العراق قال وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا الشافعي فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره لأن غيره ربما يفتي بالقياس وقد يتكلم بالرأي وهو يتكلم بالدليل والأثر يتبع السنن قال وقد جارسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير وهكذا لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه قال أبو غالب فقال له رجل أي من إمام أحمد فإن يحيى بن معين وأبا عبيد وهما إمامان عظيمان من أئمة سنة أبو عبيد القاسم بن سلام ويحيى بن معين قال فإنهما لا يرضياني يعني يتكلمان في الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني في نسبتهما إياه إلى التشيع فما كان من الإمام أحمد الخبير الإمام الشافعي عن مجالسة وقرب إلا أن دافع عنه وقال ما أرى ما يقولان وهذا في عدم التقليد في الجرح والتعديل لمن كان متأهلاً لذلك وتكلم غيره في غيره بلا حجة وهو يعلم من المتكلم فيه خلاف ما قيل فعليه أن يدافع وأن يتكلم بالحق فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما أرى ما يقولان والله ما رأينا إلا منه إلا خيرا ولا سمعنا إلا خيرا ثم قال أحمد لمن حوله اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيء من العلم وحرمه قرناءه وأشكاله حسدوه يعني يريد أنه, أنه قد يجري كلام من الأقران بعضهم في بعض الزملاء والذين يكونون في عصر واحد وفي رتبة واحدة متقاربون هؤلاء هم الأقران الذين يكونون في زمن واحد وعصر واحد ومكان متقاربة سواء كانوا زملاء أو غير زملاء لكن هم أقران هم أقران في المكان والفضل والعلم والدين فربما دخل عليهم الشيطان ووقع بينهم الحسد وتكلم بعضهم في بعض بلا علم لكن بمقتضى الحسد أياذا بالله وإذا كان هذا الكلام يقوله الإمام أحمد في ذلك الزمن فما بالك بهذا الزمن والإنصاف عزيز والإنصاف عزيز مع أن الإمام يحب معي الإمام من جبل من أمة سنة وكان إذا جرح الرجل لا يكاد أن يندمي لجرح وأبو عبيد إمام من أمة سنة ومع ذلك لما كان هذا الكلام خطأ لم يضر الإمام الشافعي رحمه الله انظر كيف دافع عنه الإمام أحمد وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يدافع بعضهم عن بعض بالحق فقال كلاما عظيما إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه أرناه وأشكاه له من كان على شاكلته ومن كان أمثاله حسدوه فرموه بما ليس فيه وبئسة في الخصلة في أهل العلم يعني قد يحصل هذا في أهل العلم مع أنهم علماء وعندهم من العلم والدين والخير ما عندهم لكن قد ينزر الشيطان بينهم والله مستعان. نعم. وقال أحمد رسول مهت بن عبد الله نسابوري تزوج إسحاق بن راهيه بمرأة رجل كان عنده كتب الشافعي وتوفي لم يتزوج بها إلا لحال كتب الشافعي، فوضع جامعه الكبير على كتاب الشافعي، وضع جامعه الصغير على جامع الثور الصغير وقدم أبو إسماعيل الترمذي النيسابور وكان عين له قد شافعين طيب الشافعين. الفقرة الأولى يقول أحمد بن سلمى النيسابوري إن يسحاق من راهويه الإمام المعروف أحد مشايخ الإمام البخاري وهو من هو في العلم تزوج امرأة بمرو ليس إلا لأي الكتب الشافعي كانت الكتب الزمن الأول لا تجيب المطابع لكن تنسخ الكتب وتنقل في البلدان وربما يدخل البلاد كتاب يمنع صاحبه الناس أن ينسخوه ولا يكون إلا عند فلان وفلان فيتنافس الناس على هذا شخص الذي عنده هذه الكتب عنده ثروة عظيمة وكان الناس يعرفون للعلم قدره وكانت امرأة ما تزوجها عندها كتب الشافعي فتزوجها إسحاق رغبة في تلك الكتب يعني قد لا يكون راغبا في المرأة هناك من هو أصغر سنا وأجمل وأفضل وأنسب لكن لأن معها كتب الشافعي تزوجها حتى أن البعض يعني قال على سبيل جعابه والطرفة تنكح المرأة لأربع مزادة ولكتبها هذا ما تزوجها لا للنسب ولا للمال ولا للجمال ولا للشرف ولكن لو تزوجها لأي الكتب الإمام الشافعي رحمه الله وينسب ويذكر أن ذهدي قال هذا في السير لكن لم أقف على هذا من كلام الإمام أو الحافظ الذهبي رحمه الله على كل حال الحامل لإسحاق على الزواج بالمرأة هو لأي الكتب الشافعي وأخذها وبنى عليها بعض كتبه استفاد منها وكتب كتبا بناها على ما استفاده من تلك الكتب قال وقدم وقدم أبو إسماعيل الترمذي نيسابون وكان عنده كتب الشافعي عن البويطي وقال له, له إسحاق بن جي لي إليك حاجة ألا تحدث بكتب الشافعي ما دمت بنيسابور فأجابه إلى ذلك فلم يحدث به حتى خرج. سبحان الله هنا يقول قدما أبو إسماعيل التلمذي النيسابوري وليس صاحب السنن أبو عيسى طجل آخر فيقول وكان عنده كتب الشافعي عن البويطي البويطي تلميذ من أنجل تلاميذ الإمام الشافعي وأوصى الشافعي إذا مات أن يجلس البويطي في مجلسه وأن يكون الخليفة من بعده فقال له إسحاق من راهوي لي إليك حاجة يريد أن أطلب منك طلبا قال له وما هو قال ألا تحدث بكتب الشافعي ما دمت بنيسابور سابور لأن إسحاق تزوج المرأة من أجل كتب الشافعي ويرى أنه الوكيل الوحيد وأنه الذي استفاد من تلك الكتب الفائدة العظيمة ولا يريد أن ينتشر ذلك وقد بنى عليها وألف فيعلم الناس أن المصدر والعمد على كتب الإمام الشافعي فقال لو لا ولد تحدث ما دمت في هذه البلاد بشيء من هذه الكتب لكن إذا انتقلت إلى بلاد أخرى فلا مانع أن تحدث فأجابه إلى ذلك نعم قال الحافظ البيهقي رحمه الله قلت أراد إسحاق مع عظم محله من العلم أن يرتفع اسمه فيما وضع من الكتب في الفقه دون الشافعين نعم البيهق يقول رحمه الله تعالى أراد إسحاق مع عظم محلي في العلم إسحاق من راضي إمام ومع ذلك أراد أن يرتفع اسمه العلم بين الناس ولا يذكر الإمام الشافعي قال أراد أن يرتفع اسمه في مواضع من الكتب في الفقه دون الشافعي وأراد الله تعالى أن ترتفع كتب من كان يقول الإمام الشافعي نعم ما أبالي لو أن الناس كتبوا كتب هذه ونظروا فيها وتفقه ثم لم ينسبوها إلي أبدا فكان ما أراد الله عز وجل دون ما أراد غيره نعم يقول كان أبى الله إلا أن يظهر الشافعي وعلمه وكتبه وأثره فيقول أبى الله إلا أن يظهر من كان يقول ما ما أبالي لو أن الناس تفقهوا على كتبه واستفادوا منها ولا ينسب إلي ولا ينسب إلي منها شيء كان يقول وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء ولذلك تجد اليوم بعض طلاب العلم لو أن إنسانا أخذ فائدة هو نقلها حدث بها يقيم عليه الدنيا هذا من أصحاب السرقات العلمية مع أنك أنت قلت قال الحافظ الذهبي كذا وكذا قد يكون رجع إلى كلام الذهبي وطالع ووقف على الكلام من مصدره ثم حدث بيقول أنا الذي استخرجته هذا لماذا ما يقول فلان هو الذي مع أنك قد نسبت العلم إلى قائله إلى ذهبي إلى ابن كثير إلى ابن سيرين ابن بصري لكن يرى أنه إذا نشرت أنت مثلا حالة من الحالات على الواتس فيها فائدة لإمامه صاحبنا أخذها ورجع إلى كتب ذلك الإمام وجدها ثم نشرها هذا أخذها مني لماذا لم ينسبها إلي لماذا ما يقول هذه حالة فلان نقل فائدة في مسألة في درس في محاضرة لماذا لم ينسب إلي لا يريد إلا أن يكون كذلك والبعض يقول لا آذى لأحد يكتب كتابا أن يصور جزءا ولا أن يقتبس ولا أن يأخذ ولا أن يفعل يا إخواني العلم رحم بين أهله العلم رحم بين الناس وربما هذا المنع والتشديد سبب لموت هذا العلم لا ينتفع الناس به خليها كما يقول يعني بعض أصحاب اليمن السهلة خليها على السهولة واليسر من أخذ من انتفع طيب وأنت من أين انتفعت أنت عندنا كذبت الكتاب ألم تأخذ من كتب أهل العلم ألم تنقل من كلام كلامها العلم كما نقل غيرك عنك فما المشكلة في ذلك فلذلك أنت إذا نشر الناس علما أو أنك نقلت فائدة أو مسألة أخذها الناس عنك وحدثوا بها فليحدثوا بها فليحدثوا بها وليعملوا بها ولا يضر وينشروها ولذلك يعني عملا بهذا الكلام المفيد من الإمام الشافعي رحمه الله وتأسيا به وبطريقته كنت ولا أزال أقول للإخوة من طلاب العلم عندنا وفي أي مكان من وقف على كلام لي سواء كان في كتاب أو رسالة أو خطبة أو محاضرة أو درس أو حالة واتس أو أي فائلة في باب وأراد أن ينقلها دون أن ينسبها إليها وإنما يقول قال ابن تيمي قال ابن القيم قال فلان فلينقل ينقل ما شاء دون نسبة ولا يجب في ذلك حرجا من وقف على رسالة من رسائلي وكتاب من كتبي أراد أن يترجمه لنفسه ويطبع دون أن يتصرف في الكتاب زيادة أو نقصان فليترجم فليطبع فلينشر فلينقل أراد أن يستفيد بعض الأبواب وبعض المسائل وينقلها إلى كتاب من كتبه دون أن يقول قال فلان فليقم فليكتب الغرض هو نشر العلم الغرض هو نفع الناس فليفعل ما الذي يضر أنا مأجور شاء مأبا أنا مأجور في ذلك شاء مأبا والغرض هو تحصيل الأجل ونشر العلم لا مانع ليس هناك الغرض حقوق الطب محفوظة يعني تطبع الكتاب أنا أريد مقابل نحن نتعلم العلم بالمجان ونعلم الناس بالمجان ف ولا نأخذ حقوق طبع من وراء الكتب ولا يعني أن هذا حرام أو نعيب على غيرنا شيء لكن كله يختار لنفسه ما شاء كله يختار لنفسه ما شاء وبهذا يقول أنك بركة وقد جاء في بعض الآثار أوحى الله إلى نبي من أنبياء ابن إسرائيل قل لقومك يخفون أعمالهم وعلي إظهارها أن تخطي عملك سيظهره الله وينشره الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الخشن بن محمد بن محمد زع. ااا وقال الخشن بن محمد, محمد زع فراني ما حمل أحد محبرة إلا وللشافعي عليه منا. نعم يقول ما حمل أحد محبرة يعني دواتا وقلما يكتب ويتعلم إلا وللشافعي عليه منا. يعني لأن الشافعي رحمه الله تعالى نشر من العلوم شيء كثيرا فانتفع الناس بها فكل من كتب في ذلك الوقت للشافعي عليه منا لأنه نشر علوما كثيرة انتفع بها الناس فشاركهم في الأيجاب نعم وقال أبو حاتم الرازي لولا الشافعي سما وأبو سما لولا الشافعي سما وأبو سما لول الشافعي سما وأبو سما أي لكان أصحاب الحديث في عماء يعني لولا الإمام الشافعي فكان أهل الحديث رون الحديث ولا يهتدون إلى فقه وبيان معانيه فكما قال بعضهم كان العلم قفلا فتحه الشافعي يعني لم يكونوا يعلمون معاني الآثار ومعاني الحديث ويتفقهم في معانيها يعلمون العام والخاص والعام المخصوص والعام الذي أريد بالخصوص حتى فجر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينابيع ذلك ولا يعني أن الناس كانوا إلى أيام الشافعي يرون الأحاديث ولا يفهمونها لا لكن لا لكان الإسلام حينئذ والأحاديث قد ضاعت وضاع العمل بها ولم يفهمها الصحابة ولا التابعون ولا من جاء بعدهم حتى جاء الشافعي لكن المراد أن الشافعي أظهر علوم كثيرة وبث خيرا كثيرا ونشر علما غزيرا نعم وقال داود ابن علي الظاهري كان الشافعي سراجا منيرا لحملة الآثار ونقلة الأخبار من تعلق بشيء من بيانه صار محججا. يعني يقول كان الشافعي سراجا منيرا لحملة الآثار والسراج المنير استطيع به الإنسان في الظلام فيقول كأن الناس كانوا يمشون في ظلمة وحملة الحديث حتى كان الشافعي لهم سراجا قال ولي نقلة الأخبار قال ومن تعلق بشيء بيانه صار محجاجا أي صار صاحب حجة يستطيع المناظرة محجاجا أي يستطيع أن يحاج غيره وأن يخاصم غيره وأن يكون له حجة يغلب بها الآخرين نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء على الإمام الشافعي رحمه الله قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال رحمه الله قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلق الله الخلق لعبادته هذا الباب من أبواب التوحيد وهو باب معروف كما في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعبادة ومعنى هذه الآية ومعنى يعبدون أي وحدون. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في هذه الآية خلق الله الخلق لعبادته وهذا يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعلم يقينا أن المقصود من خلق الخلق إفراد الله بالعبادة وهذا يبين أن المراد أن يتعبد الناس لله وهذا هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه التي حق الله عز وجل على العبيد فلا شرك ولا وفنية ولا تعلق بغير الله ولا صرف لشيء من العبادات لغيره نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله Fi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam Annama ummatahu al-tawhid An Muhammad ibn Aqil ibn al-Azhar Al-Faqih Kala jاء rajulun ilal muzani Fasalahu an shayin minal kalam Fakal inni akrahu Hadha bal anha anhu Kama naha anhu al-shafi'i Walakad sami'at al-shafi'i ya yakul Sula malikun anil kalam Wa al-tawhid Fakala malik muhalun An yudhanna bin nabiyya sallallahu alaihi wa أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومرت أن الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد هذا فيه رد على الذين يقولون إن التوحيد الذي جاءت به المرسلين وجاءت به المرسلون هو توحيد الربوبية أي أن يقر الناس أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر وهذا الآن صار له دعاء الصوفية على هذا وكثير من دعاة الباطل على هذا على أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية وأن الناس مخالفون في هذا تعتقدون أن غير الله الشرك فقط هو أن تعتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر أن صرف العبادة لغيره ليس شركا توسل بالأموات التقرب إليه بعض القروبات سبحان الله يعني كيف خفي هذا أو كيف لبس عليه الشيطان في هذا الباب وإنما التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وانزل به الكتب إفراد الله عز وجل بالعبادة هذا الذي كانت فيه المعركة بين الأنبياء وقومهم نعم من التوحيد توحيد الربوبية وأن الله الخالق الرازق المالك المدبر لكن هذا التوحيد وحده لا ينجي من النار ويدخل الجنة التوحيد الذي دار فيه المعارك بين الرسل وأقوامهم حول توحيد الألوهية فالمشركون كانوا مقررين بأن الله هو الخالق الرازق المالك ولا عصم دمائهم ولا أبوالهم وإنما الذي يعصم المال والدم والنفس هو توحيد الألوهية أن الله عز وجل هو المعبود وحده دون ما سواه فلا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يتوكل إلا على الله ولا خوف ولا رجاء إلا من الله سبحانه وتعالى لا طواف حول قبور ولا طلب مدد ولا ولد من أصحابها ولا دعاء للجن ولا الغائبين ولا ذهب إلى سحر ولا مشعوذين ولا كهنى ولا عرافين هذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة الذي يعصم الدم والمال وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ويعمل المقتدى نعم قلت محفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في وجوب الإخلاص لله في القول والعمل عن الربيع ابن سليمان المرادي عن الإمام الشافعي قال وأن يخلص النية لله فيما قال وعمل فإن الله يكفي مما سواه ولا يكفي منه شيء غيره كما هو معلوم أن شرط أن شرط قبول العبادة أن تكون خالصة لله وأن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمينة رحمه الله دين الإسلام مبني على أصلين ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. دين الإسلام مبني على هذا الإخلاص والابتباع والإخلاص يقوم في القول والعمل تقول الأقوال من دعوة إلى الله وأمر معروف ونهي عن منكر وتعليم العلم وتعلم العلم وتصبيح وتكبير وذكر وقراط قرآن لله ما تريد من الناس جزاء ولا شكورة تعمل أعمالك لا رياء ولا سمعة إنما تعملها من أجل الله فلا بد أن يكون العمل خالصا لا يكون رياءا فإن من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به ولذلك قال فإن الله يكفي مما سواه إذا كان الله معك فمن تخاف وإذا أعطاك الله محتيت إلى غيرك إلى غيره وإذا كان الله عز وجل متولن لأمورك وولي لك فلا عليك من الخلق كلهم ولا يكفي عن الله, عن الله غيره لا يكفي من الله شيء أن الجميع مخلوق لله ومملوك له نعم صدق محفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات الأسماء والصفات لله تعالى وأن ذلك إنما تلقاه عن الله ورسوله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى أهد إلا الدابان السابقان فيما يتعلق التوحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية يستلزمه يستلزمه فمن عبد الله فإنما عبده لأنه الخالق المالك الرازق المدبر فهو معترف لذلك من باب أولى وهذا الباب فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وأقسام التوحيد كما هو معلوم عندها لسنة والجماعة وهو مقتضى الاستقراء من الكتاب والسنة ثلاثة: توحيد الروابية، توحيد اللهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم. أن يونس بن عبد العلاء قال: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسأ أحداً ردها، ومن خالف بعد ثبوت الخدعة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الخدعة فإنه يعذر بالجهل. لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية والفكر فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفعل عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهذا كلام مختصر مفيد عظيم فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن هذا الباب باب الأسماء والصفات يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك أي علم الأسماء والصفات لا يدرك بالعقل يعني أنه باب توقيفي باب الأسماء والصفات باب توقيفي ليس للعقل فيه مجال ما نثبت لله الصفات بالعقل ولا بالذوق ولا بالقياس فإنما الاتباع ما هو الدليل على ذلك آية أو حديث أو إجماع السلف وإلا فالباب باب توقيفي قال لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية يعني لسان يتأمى وفكر ويتأمل وبعد ذلك ثبت له شيء من هذا لا الباب باب توقيفي قال فثبتت هذه الصفات فنثبت هذه الصفات وننفي التشبيه أي نثبت لله عز وجل الصفات لكن إثباتا بدون تمثيل لا كما يقول ممثله وجوه الله كيدينا ووجوه الله وجوهنا الى اخره واستدل بالايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى الله تعالى التمثيل مع اثبات الاسماء والصفات نعم وقال رحمه الله ولا يبلغ الواسفون كنها عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه تقول يقول لا يبلغ الواصفون كنها عظمته يعني أن صفات الله عز وجل لا يمكن أبداً أن نحيط بها أن نحيط بها ولا أن نعلم كيفيتها هذا الكلام فيه نفي التمثير والتكييف فإن صفات الله عز وجل لا يحيط بها أحد لهذا قال تعالى ولا يحيطون به علما فهذا باب توقيفي كما سبب نعم قلت محفظكم الله باب باب فيما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في أن أسماء الله غير مخلوقة وهذا خلاف لأهل البدع الذين يقولون إن أسماء الله مخلوقة الناسما الله تعالى مخلوقة وهم منين من على البحث في الاسم المسمى وهو مبحث طويل وليس به بدعة في هذا كلام رديء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول اسماء الله غير مخلوقة اسماء الله وأوصافه غير مخلوقة نعم عن الربيع ابن سليمان قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحانث فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق ومن حلف بالتعمة أو بالصفا والمروة فليس عليه كفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق نعم نقول من حلف بالله عز وجل حلف بغير مخلوق وإنما من حلف بغير الله فقط كفر وأشرف أما من حلف بالله من عبد نفسه لله عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد الملك عبد العزيز عبد السميع ونحو ذلك عبد نفسه لله غير مخلوق لكن لو قال عبد النبي عبد الحجر عبد الحسين عبد علي كما يكثر في الرافضة ومن جرى مجراهم عبد الهادي الهادي من أسماء الله لكن عندنا يقول عبد النبي عبد الحسين عبد الزهراء عبد الحسن عبد علي عبد الكاظم ونحو ذلك أولا عبدوا نفسهم مخلوقين وهكذا أيضا إذا دعوت الله يا كريم يا رحيم يا سميع يا رطيف يا رب أنت دعوت الله ما دعوت مخلوقا فاسماء الله تعالى غير مخلوقا نعم ومن خلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان وعأن الربيع من سليمان قال قال الشافعية رحمه الله من خلف بالله أو باسم من اسماء الله فحنث فعله كفرة ومن خلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفرت عليه مثل ذلك قوله لعمري Lamri. Nah, kata, "Wahai setiap orang yang beriman, bukan Allah, maka ia adalah sesuatu yang dilarang daripadanya. Dari khabar kata Rasulullah SAW. "Inilah Allah yang menghakimi kamu untuk berkhianat kepada orang tuamu. Jika seseorang berkhianat, maka dia Bab yang jaya dari Imam Syafii, R.A. An Al Qur'an kalam Allah yang tidak diciptakan. An Al Rabi' ibn Sulaiman berkata, Saya mendengar Syafii dan mengucapkan Al Qur'an dan apa yang dia katakan adalah tentang individu. Syafii berkata, tentang individu. Dan saya melihatnya di hadapan saya ketika dia berada di Mesir. Dia berkata kepada Syafii, أشاط والله الذي لا إله هو الشافعي بدمي. بدمير عم يقول هنا باب ما جاء عن الإمام الشافعي أن القرآن كلام الله غير مخلوق فتنة خلق القرآن ظهرت في أيام الإمام الشافعي لكنها اشتدت بعد موته وبتلي الإمام أحمد وبتلي كلاميه الإمام الشافعي حتى أن البويطي الذي كان الشافعي يقول إنه إذا مات يخلفه على كرسيه ودرسه حمل من مصر إلى بغداد مقيدا ومات بقيوده حتى يذكر أنه أوصى أن تدفن معه قيوده قال ليكون حج له عند الله عز وجل أنا ميت من أجل العقيدة والدين وقال ليعلم الناس أن هناك من مات لأجل الدين فعلى كل حال الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول بقول أئمة سلف القرآن كلام الله غير مخلوق وناظر حفصاً الفرد حتى أفهمه فلما قامت الحج على حفص ولم يستيب كفره الإمام الشافعي رحمه الله بعينه نعم ما قال أشاط ببني يعني أن الشافعي لما كفره أمام السلطان يعني كأن الشافعي يقول السلفان اقتله عرّض بدمه وكأن أحل دما يقول كفرن شاط بدمه يعني أباح دم قال الربيع سمعت الشافعي يقول القرآن وكلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر قال الربيع والقرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر Ungar Rabi'ah bin Sulaiman berkata, "Habtul Syafi'iyah atau Hadda'ni Abu Syaib, ilahani, aku tahu bahawa dia adalah Abu Abdullah bin Abdul Hakam, Yusuf bin Amr bin Yazid, Habsul Fard, dan Syafi'iyah menyebutnya Habsul Munfarid. Jadi, Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul Habsul فسأل يوسف ابن عمرو ابن يزيد فلم يجبه وكلاهما أشار إلى الشافعي فسأل الشافعية فاحتج عليه الشافعي وطالت فيه المناظرة فقام الشافعي الحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفصا الفرد أي كفره بعينه بعد أن قامت عليه الحجة قال الربيع فلقيت حفصا الفرد فرد في المدن الفرد, الفرد فلقيت حبصني الفرد في المجلس بعده فقال أراد الشافعي قتلي وهذا يوضح معنى أشاطى بدم يعني أنه أراد أنه اقتل لأنه كفره وعن ربيع بن سليمان قال قال الشافعي وهو يسأل عن القرآن فقال أفن ثم أفن من قال إنه مخلوق فقد كفر نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات رؤية المؤمنين ربهم الكريم عن الربيع بن سليمان قال خضرة محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز عزوجل هل إنهم أربهم يومئذ المحبوبون أي أنه جاءت الإمام الشافعي وهو في مصر ورقة من الصعيد صعيد مصر فيها سؤال مكتوب فيها ما تقول في هذه الآية نعم فقال الشافعي فقال الشافعي لما أنحجب هؤلاء في السفط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع فقلت, فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول قال نعم وبه أذين الله ولو لم يوقن محمد بن إدويس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل نعم، هذا واضح لأن الإمام الشافعي يثبت كما يثبت إلمة الشلف رؤية المؤمنين لربهم الكريم سبحانه وتعالى يوم القيام وقد دل على هذا القرآن والسنة المتواترة والإجماع والعقل على إثبات الرؤية ودل على هذا آيات كثيرة من القرآن من أظهرها وجوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والمقام طويل في مثل هذا والسنة في هذا متواترة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على هذه المسألة كلا إنهم عن ربهم إن وما إذن لمحجوبون ومن أول من استدل بهذه الآية على هذا أمام الشافعي. ولا أعلم أحدا قبل الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على هذا والعلماء ينقلون هذا عن إمام الشافعي قال لما احتجب عن أولئك أصحاب النار في حال السخط عليهم دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا فلما قيل للشافعي تقول بذلك يا, عب يا عبد الله قال نعم وبه أدين الله ولو لم يوقن محمد بن إجريس أنه يرى ربه لما عبد الله عز وجل وهذا يدل على إثبات محقق وعن يقين لهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم ما أعظم نعيم أعطيه أهل الجنة عند دخولهم الجنة نعم وعن ابراهيم بن محمد بن الحارم القرشي قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قول الله عز وجل فلا إنهم أرادهم يوم إذن لمحجوبون قال فلما حجبهم بالسخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا قال الحافظ بن كثير الشافعي رحمه الله بتفسيره. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن وهو استبلال بمقوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكما دلت على ذلك الأحاليث الصحاف المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الأخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة Yaam, katamu jelas. Kau telah memperhatikan Allah. Babu, yang datang dari Imam Syafi'i, rahmatullah, tentang kehendak dan maratibnya. Dari Rabi'ah bin Sulaiman, dia berkata: Sulaiman Syafi'i tentang kehendak, maka dia berkata: Apa yang dikehendaki Allah, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Allah menciptakan para hamba berdasarkan ilmu mereka, على ذا مننت وهذا خذلت وهذا عنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم طبيح ومنهم أسن ومنهم فقير ومنهم غني وكل بأعماله مرتهن هذه الأذيات تدل على مراتب القدر الأربع التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر وأن تلك المراتب الأربع دلت عليها جميع كتب الله وجاء بها جميع رسل الله العلم السابق الشامل الكتابة السابقة لكل شيء والخلق لكل شيء من الأعيان والأوصاف الخير والشر والمشيئة النافذة وقد جمعت هذه المراتب الأربع في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إنجاد وتكوينه هذه المراتب الأربع التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر وقد تضمنتها بيات الإمام الشافعي المذكورة نعم وقد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله ومن أحسن ما قيل من النظم في قدم العمل وأن يكون من خلق الله فقد سبق العلم به وجف القلم به وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء لا ما شاء غيره قول الشافعي رضي الله عنه ثم ذكر الأبيات السابقة ثم قال كل ما في هذه الأبيات معتقد أهل السنة ومذهبهم في القدر لا يختلفون فيه وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه وقال أيضا ومن شعره أي الشافعي الذي لا يختلف فيه وهو أصح شيء عنه فذكر الأبيات السابقة ثم قال وهذه الأبيات من أثبت شيء في الإيمان بالقدر وعن الربيع قال حدثنا الشافعين يعني في كتاب صلاة الجمعة قال قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فاعلم خلقه أن المشيئة له دون خلقه وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء والمشيئة إرادة الله عز وجل يعني الإرادة الكونية القدرية لأن مشيئة ترادث الإرادة الكونية القدرية وأما الإرادة الدينية الشرعية فترادف المحبة لأن مشيئة الله نافذة إن شاء الله كان ولذلك لا يصح أن يقال المشيئة تنقسم إلى قسمين مشيئة كونية قدرية ومشيئة دينية شرعية هذا تقسم الإرادة لأن المشيئة ليست إلا ترادفة للإرادة الكونية القدرية بمعنى أن ما شاء الله لا بد أن يكون شاء العباد أو لم يشاءه شاء الخلق أو لم يشاءه وما لم يشاءه الله لم يكن ولذلك نقل شيخ الإسلام التجميذ بن قيم إجماع المسلمين قالوا أجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نعم وقال الإمام الشافعي رحمه الله في أول كتاب الرسالة الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمة بأدائها نعمة حالثة يجب عليه شكره بها وقال بعد ذلك واستهديه بهداه الذي لا يظن من أنعم به عليه نعم هذا فيه ثبات الكلام على الهداية وأن هداية الضلالة وبيان منها ذات الهام وتوفيق وهذا له علاقة بباب القدر نعم وقال في كتاب آخر فهدى الله تعالى بكتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أنعم عليه يعني من أنعم عليه بالسعادة والتوفيق للطاعة دون من فرمها نعم الكلام الأول لما قال وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه هذه هداية الإلهام والتوفيق من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والكلام الثاني قال فاهدى الله بكتابه ثم على لسان النبي هذه هداية الدلالة والبيان أو هداية الإرشاد نعم فبين بهذا أن الدعوة عامة والهداية التي هي التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية خاصة كما قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم يبين أن من الفروق بين الهدايتين أن هداية الثلالة والبيان عامة وأما هداية الإلهام والتوفيق فهي خاصة بالله لا يقدر عليها إلا الله وأما هداية الثلالة والبيان فالله تعالى يهدي والأنبياء هداه كما قال الله تعالى لكل قوم هاد وقال في نبينا صلى الله عليه وسلم وإنك نتهدي إلى الصلاة المستقيم وقال الله تعالى في القرآن يهدي به الله من اتبع ربانه وسبل السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم العليم بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نعم قلت حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في حد السخر وحكم الساحر يعني ما جاء عن الإمام الشافعي في تعريف السحر ما هو وفي حكم الساحر نعم قال الإمام الشافعي رحمه الله والسحر اسم جامع لمعان مختلفة ويقال للساحر صبي السحر الذي تسحر به نعم هناك من العلماء يقول السحر كفر مطلقا ولا يفصل الإمام الشافعي ومن قال بقوله يذهبون إلى التفصيل ليس كل السحر كفر ولكن نقول لهذا الذي يقال عنه ساحر صف لنا سحرك صف لنا السحر الذي تسحر به نعم قال فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئة وإن كان ما يسحر به الأول إن كان ما يسحر به كفرا كلام كفر استعاذ بالجن توسل إلى الشياطين أو النجوم ونحو ذلك من الأعمال الكفرية فهذا كفر إن كان سحره لا يتم إلا بأن يتكلم بالكفر أو يعمل الكفر أو يعتقد العقائد الكفرية فهذا كفر نعم وإن كان, وإن كان ما يصفر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ولم يضر به أحد نهي عنه فإن عادع, فإن عادع والزر يعني أنه لا يكفر بهذا القسم الثاني كلام ليس كفراً لكن كلام غير مفهوم تمتمه يقولها ليس فيها دعاء لغير الله وليس فيها ما هو كفر لكن كلام يعني يضحك به على بعض الناس ويخدعهم من أجل أن يأخذ أموالهم ولا يضر به أحداً لم يضر به أحداً وإنما يأخذ به المال ويضحك على الناس ليأخذ أموالهم لهذا الكلام فيقول هذا يعاقب إما بالضرب أو بالسجن أو نحو ذلك فإن عاد عزر نعم وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل فعمد أن يعمله عزر نعم كذلك وإن كان يعمل عملا إذا عمله قتل المعمول به وقال عمدت قتله قتل به قودا إلا أن يشاء أولياؤه قودان أي قصاص قال إلا أن يشاء أولياؤه إلا أن يشاء الياهو أن يأخذ نيته حالة في ماله. نعم. أن يقول يقتل قصاصا إلا أن يطلب الورثة أو الدم الديه فيأخذون حالة لأن هذه هي ديه في العم ما تؤجل كديه الخطأ وهذا نوع من نوع تغليظها تكون في مال القاتل خاصة وتكون حالة غير مؤجلة وتكون مئة من الأهل. نعم. وإن قال إنما أعمل بهذا لأقتل فيخضئ القتل ويصيبون وقد مات مما عملت به ففيه البية ولا قود نعم إذا قال أنا أعمل هذه الأعمال بعض الناس قد يموت بعضهم قد لا يموت فيقول إنه إن قتل أحدا فيكون خطأ لا قصاصا لا قصاص فيه ولا قود اكتلاف الأول الذي قلت تحمدت قتله لهذا الكلام فمات لهذا الكلام لكن الآخر يقول أنا أقول كلاما بعض الناس ليتأثر ويموت وبعض الناس لا يموت فالإمام الشافعي حكم على ثاني بأنه قاتل خطأ ليس فيه القصاص لكن فيه الدية نعم وإن قال قد سحرته سفرا مريض منه ولم يموت منه أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت لهم مدية ولا قوض لهم مال الساحر ولا يغنم إلا في أن يكون السهر كفراً مصرحاً يعني يكون كفراً صريحاً كلامه يقول إنه لا يكفر هذا الساحر ولا يغنم ماله يصير ماله فيئاً لبيت مال المسلمين لا في حال أن يكون كفراً كفراً صريحاً نعم وأمر عمر أن يقتل الساحر. Wa amara umaru An yuktala susharu Indana Wa allahu ta'ala a'lam Wa allahu ta'ala a'lam In kana sihru kama wasapna syirkan Wa allahu ta'ala a'lam In kana sihru kama wasapna syirkan Wa kadhalika amara hafsatu Wa amma bayu a'ishata jariyata Wa lam ta'amur biqatliha فيشبه أن أبضائر. تكون لم تعرف الظاهر وكذلك أمر حفصة لأنها أمرت بقتل امرأة سحرتها يعني أن هذا محمول على أن ذلك السحر كان كفرا وكذلك أمر حفصة وأما بيع عائشة الجارية ولم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها يعني يقول احتمال لأن يكون باب الخداع ليس كفراً وإنما تكلمت بالكلام الذي من القسم الأول فعائشة لم تأمر بقتلها ولكن باعتها هذا ما يستدل به الشافعي على التفصيل نعم. لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسخرها ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاء وحديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم على احد هذه المعاني عندنا والله تعالى اعلم نعم وتمهيدكم الله باب ما جاء عن امام الشافعي رحمه الله في من يدعي انه انه يرى الجن ان فرماله بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول من زعم من اهل العداله انه يرى الجن ابطلنا شهادته بقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا أن يكون نبيا يعني يقول الجلد لا يراهم الشخص على صورته الحقيقية إلا أن يكون نبيا لأن الله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فمن زعم أنه يراهم على حقيقتهم قال أبطلنا شاريتك لأن هذا الآن به. نعم قد نرى الجن على غير صورتهم الحقيقية تمثل بكلب تمثل بثعبان تمثل بداب الدواب فيرى لا على حقيقته لكن على حقيقته لا يرى وبهذا تعلم بطلان الذين يقولون إنهم يستخدمون الجن لعلاج بعض الناس وأن الجن مسخرون لهم ما سخر الله الجن إلا نبيه سليمان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الشيطان أن يقطع عليه صلاته فخنقه وقال إني وجدت برض لسانه في يدي ولولا دعوة أخي سليمان لربطته بالسارية وأصبح يتلاعب به الصديان وأهل المدينة يقول لولا دعوة أخي سليمان ربي لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لذلك الجن ليس مسخرين لأحد بعد نبي الله سليمان فإن جاء بعض الناس وقال لا أنا مسخر لي فقال له لا أنت المسخر لهم أنا أستخدمهم قلنا لا هم يستخدمونك أنت هم يستخدمونك وقد يرى الإنسان الشيطان كما سبق على غير صورته كما رأى أبو هريرة الشيطان جاءه بصورة فقير يحقو في مال الصدقة ويأخذ وأمسكه وقال أرفع أنك إلى رسول الله فشك الفقر فتركه إذا جاء الجن أو الشيطان بصورة صورة غير صورة التي خلقها الله عليها نعم قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها وأما من ادعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان فلا فلا يقدح فيه وقد واردت الأخبار بتطورهم بالصور واختلف أهل الكلام في ذلك فقيل هو تخيل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية فقيل بل ينتقلون لكن لا باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل السخرين يعني هذا كلام في خلاف هل يستطيع الشيطان أو الجن أن يتشكل بشكل آخر بشكل كلب أو حمار أو ثعبان أو نحو ذلك بنفسه أم أنه لا يقدر على ذلك إلا بعمل سحر هذا على خلاف فمنها العلم من يقول يستطيعون والله تعالى جعل لهم قدرة على التشكل ومنهم من يقول إنهم لا يفعلون ذلك لا يفعل ذلك جميع الجن إنما يفعل ذلك نوع من الجن الذين يمارسون السحر ونحو ذلك فيحصل به هذا الأمر نعم وهذا قد يرجع إلى الأول وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد سحي أن الغيلان ذكروا عند عمر أن الغيلان, أن الغيلان يعني الشياطين الذين يظهرون للناس في الفلاوات الصحراء في الجبال شكلون لهم قال ذكروا عند عمر فقال إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها ولكن لهم سحرة كسحر كسحرتكم فإذا رأيتم ذلك فأذنوا يعني عمر يقول هؤلاء الجن أو الشياطين لا يستطيعون التحول لكن لهم سحرة مثل سحرة بني آدم مثل سحرة بني آدم قال فإذا رأيتم ذلك لهؤلاء الذين تشكلوا لكم في الطرقات في الليل في الصحاري في جبال قال فأذنوا لأن الشيطان يفر من, من الأذان نعم قلت لمحفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشابعي رحمه الله في الرقية وشروطها قال الربي بن سليمان سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين فقال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله فقلت وما الحجة في ذلك قال غير حجة فأما رواية غير حجة يعني أكثر من دليل أكثر من حجة لو قال له قائل فما الدليل على ذلك قال غير حجة يعني أدلة كثيرة ليست حجة واحدة بل غير حجة يعني عدد من الحجة نعم. فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن أنما بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقالوا بكر ارقيها بكتاب الله فقلت للشافعي فإنا نفره رقية أهل الكتاب فقال ولما وأنتم تروون هذا عن أبي بكر ولا أعلمكم تروون عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وقد أحل الله جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخف نعم يعني ما جاء في الرقية في أن الرقية ثالثة والأحديث فيها كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقياء وأقر من رقى من أصحابه كما أقر الذين خرجوا في سفر فاستضافوا قوما فأبوا فلدغ سيد ذلك الحي فرقوهم بالفاتحة وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من هذا شيء كثير في باب الرقية وهكذا أيضا ما ذكره من الأثر برقية أهل الكتاب ويريد أن يقول إن رقيه أهل الكتاب لعلها من الدين الذي لم يحرفوه لأن لهم فيه منفع ومصلحة محرفوا الأشياء التي فيها حلال وحرام التي يريدون تغييرها لكن مثل هذا ينتفعون به فلم يغيروه فإذا كانت الرقية بكتاب الله لأن العلماء يشترطون في الرقية أن تكون بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية المسروعة الجائزة وإن لم تكن آية ولا حديثا وأن تكون باللغة العربية لأن لا يأتي إنسان يرقي بلسان آخر ولا ندري ما يقول لعله يدعو الجن أو يقسم بأسمائهم أو يدعو غير الله ولا بد أن يعتقد أن الرقي سبب والذي ينفع ويضره الله وحده لا شريك له والرقي منها ما هو شرعي ومنها ما هو شركي ك الروكة التي فيها دعاء في الجن وإقسام بهم ونحو ذلك. طيب كم بقي من الوقت؟ تابع. تابع. ما ما زال ثلاثي ثلاثين دقيقة نصف ساعة ما زال نصف ساعة. يعني على المغرب أم على وقت درس؟ على وقت المغرب على وقت الدرس. طيب اقرأ. لا بأس. ولو بابا Kudutum hafizukumullah, babu majaa anil imam syafi'i rahmahullah Fi al-tayyur Anbahir ibn Nassr, kala hadatana syafi'i Fi qawli al-Nabiyyya sallallahu alayhi wa sallam Aqiru al-tayra ala makinatihah Inna ilma al-arab Tanah fi zajiru al-tayri wal-bawarhi wal-khaf Wa-kana ahaduhum Iza gada min manzilihi yuridu Amran, nagara awal Tairin yaraah فإن سبح عن يساره فاختال عن يمينه قال هذا طير الأيام فمضى في حاجته وإن سبح عن يمينه فمر عن يساره قال هذا طير الأشائم فرجع وقال هذه حاجة مشكومة التطير هو التشاؤم التطير نأخذ من الطير وذلك أن العرب كانوا يتشاؤمون أو يتفاعلون بالطير عند أن يزجرونها يريد أحدهم أن يسافر فيأخذ طيرا ويزجره أو يأتي إلى طير في وكره في عشه ويزجره فينطار ذات اليمين فأألا خيرا وسافر ومضى أو باع أو تزوج وينطار ذات اليسار تشاؤم بهذا الطير فالتطير ما من هذا وإلا فإنه أوسع من هذا كما يقول العلماء التشاؤم بمعلوم أو مرئي أو مسموع كتشاؤم بعض الناس بشهر صفر أو شوال أو يوم الأبدعاء أو التشاؤم بسماع البومة أو رؤية ثعلب أو رؤية أصحاب العهاد أو نحو ذلك فهذا من التطير الذي لا ينبغي الإنسان أن يرده فكان أصحاب الجاهلية يتشاؤمون بالطيب فأبطل الشرع ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة لا عدوى ولا طيرة نعم وقال الحطيئة الحطيئة شاعر وقال الحطيئة يمده أبا موسى الأشعري لم يزجر الطير إن مرت به صنحا ولا يفيض على قسم على على قسم بأزلام نعم يمدح أبا موسى الأشعري أنه لا يزجر الطير لقوة توكله على الله وعدم التفاة إلى هذه الأسباب وأنه لا يستقسم أيضا بالأسلام وإنما إذا أراد شيئا يستخير الله عز وجل ويدعوه نعم يعني أنه سلك طريق الإسلام في التوكل على الله تعالى وترك زجر الطير وقال بعض الشعراء العرب يمدح نفسه وَلَا أَنَا مِمَّنْ يَزْجِرُ الطَيْرُ هَمَّهُ أَصَاهَ غُرَابٌ أَمْ تَعْرُضُ فَعْلَبُ أَمْ تَعَرَّضَ, تعرض فَعْلَبُ تعني يقول أنا لست ممن يزجر الطير لأنني متوكل على الله وسواء أصاح غراب لا أبالي ولا أتشاء أو عرض لي فعلب في طريقي لا أبالي ولا أرجع فالأمضي ولا أتطير ولا أتشاء به نعم كان العرب في الجاهلية إذا لم يرى طيرا سابحا فرأى طائرا في وكره حركه من وكره ليطير فينظر أسالك له طريق الأشائم أو طريق الأيام يعني ينظر هل يطير يمنة أم يسره طريق الأيام يعني جهة اليمين أن الأشائم جهة الشمال نعم. ويشبه أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطير على مكناتها أن لا تحركوها يعني لا تحركها دعها مكانها فلو طارت فناء سيرك لا تبالي سواء طارت ذات يمين أو ذات شمال نعم. فإنما يعتقدون وما يعملون به من الطيرة لا تصنع شيئا وإنما يصنع فيما يوجهون له قضاء الله عز وجل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يعني هذا التشاؤم بناء على ما كانوا يعتقدون يجب في نفسه كراهة إذا طار الطير يسرةً أو رأى شيئاً قال لا يصدنكم لا تبني على ذلك لا تمتنع لأن الطير تحرك ذات اليسار طيب إلى هنا إذا كنا خيراً الحمد لله قطعنا شوطاً جيداً يعني وصلنا إلى سفحة سبعين وخلاثين هو كان متوقع أن نقرأ أقل من هذا الحمد لله لا بس، طيب نحن هذا إذا كل واحد.